جرب جرب جرب جرب, جرب جرب جرب جرب ان تكون ا ل ا ب ت س ا م ة هي سمتك ليس هناك أ ج ر أ س ه ل في الجني من ا ل ا ب ت س ا م ة وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك أخيك في وجه أخيك صدقه جرب اليوم أ ن تكون بشوشا استقبل الناس بوجه مبتسم وحادثهم و ا ل ا ب ت س ا م ة لا تفارقك عبر بها عن رضاك, عن حبك, عن سعادتك بها حبك جرب ابدأ جرب جرب رضاك وستلاحظ كيف سيمضي يومك من فضلك. ابدأ الآن حين من سيمضي فضلك كيف يومك تتحدث